وقارون وافرعون ووهانان وقارون وافرعون ووهانان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين ولقد جاءهم فَسَكَتَ الذَّالُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَقِيلَ لَنْ أَخَذَ بِذَنْبِي فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا فمنهم مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاطِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَضَلَّقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا منفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت تَخَذَتْ بَيْتًا اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَحْكُمُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَمَا يَحْكُمُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ الله سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ إليك من الكتاب وأقم الصلاة قد لما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن يا والمنكب ولا ذكر الله اكذب ولا ذكر الله اكذب والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون